بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ آجاكم من آل فدعون يسومونكم من آل فرعون يبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذا أذن ربكم لئن شكروتم لزيدنكم ولئن كفوت وقال موسى إن تكفروا أنتم وَمَن فِي الْأَرْضِ دَمِيعًا يَتَفْرُونَ الله وَمَن فِي الْأَرْضِ دَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بعدهم وَالَّذِينَ مِن بعدهم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أقواههم فردوا أيديهم في أقواههم وقالوا إنا كفرنا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإن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 نريدنا أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأسونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا. لا نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا شبلنا ولنصبرن على ما آبيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعوذن في ملتنا فأوحى, فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وَاسْتَفْتَحُوا وقاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشدرة طيبة أصلها ثابت, طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها.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 ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصنونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضيوا عن رَدَّ قَنَاهُمْ سِرَّا وَعْلَانِيَةً مِمَّا رَدَّ قَنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بِعُوْمٍ فِيهِ وَلَا قلال اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء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 ان النسان لظلوم كفار واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وجنبني وبني ان نعبد الاهام رب انهم اضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصاني فَإِنَّكَ غَفُورٌ رحيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذي زرع عند بَيْتِكَ المحرم ربنا غَيْرِ ذِي بَيْتِكَ ربنا ليقيموا الصلاة الصلاه فجعل الافئده من الناس تهوي اليهم فجعل من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخ الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لا لسمير الدعاء رب دعني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولي, ولي يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوقرهم ليوم تشخص فيه الأبطار مطيعين مقلعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفسدتهم هوان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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض إن الله تريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب